بسم الله الرحمن الرحيم تَبْخِثِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَتَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ أَثَاءً أَحْوَى لِنُقْرِئَكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ مُنْجَهَر وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ في الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَأَجْلَ فَلَحَ ذكر وذكر اسم ربي فصلى بل تأثرون الحياة الدنيا والآسرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم و